ab un إليك يدي بالحنين فعاد الحنين طويلا بكى أباه بجفنك غاب السرور وأظلم بعدك نور الحياة ومجلسك استمرته قيود وصوته ما زال حيا صدا إذا ما تنافست من صمته وجدت عبيرك حيا شدا إذا ما التماست به موضعا جلست عليه بكيت خرا إذا ما تنافست من صمته وجدت توالبك حيا شذا اذا ما التمست به موضعا جلست عليه بكيت خوارا بي ليله ارتقا يا دمو من رقا لا يفاخر رقرمو بغير الصنيع الذي قد اتى كريم اموه بلا خني دين صلب القنات حداد الظلبا غني بان سب ايمانه وفخر الفتادنه وتغى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 ده سوق من كل قوى فذكرك حرم طليق القوى ما غشيت فكرك المنسيات فلم ينسك الاوفياء الاوبا وان قل باط في نظير فحسب الاله وحسب الليلا وعلي لقلبي بالأمنيات لعل تسامك يطفي لضا وأغمض طرف لحظة شوق لعلي بصحوك يجل ضحا كأني بعينك برقة وثغرك بالحمد ينهاجفا تقلب في العيون دامعات كما يزع الصفح عنه دوجاها نقبل رأسك كالظمير ولله منا تخر الجباه ولله منا تخر الجباه أمد إليك يدي بالحليل فعاد الحليل طويلاً بكاً فأحب بجفنك وقصوب السر وأظلم بعدك نور الحياة ومجلسك استعمرت القيوم وصوتك ما زال حيا صدا